قل إني أمذت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمذت لأن أكون أول المسلمين قل إني أقاف عصيت ربي عذابه من عظيم قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم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 غرف من فوقها غرف من فوقها غرف مبنيات تجري من تحتها الأنوار ووعد الله لا يخلف الله الميعاد ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا أدوانه ثم يهيج فتراه مخترا ثم يجعله حطانا إن في ذلك لذكرى لأولئا